بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوخود إذ هم عليها قود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 الذيَّذينَ فَتَن المُؤمنِنينَ وَْمُمِنَاتِسَُّ لَ يَتُوبُ ثمَُّ لَم يتوبُ فَلَهُ م ذاَابُ جَنَّ مَ وَلَََّا ضابُ الحَريقُ إِ الذيينَ آممَنُوا وَامِن الصّونِحاتِ لَهُم جَجات لَهُم جنات 122. ونحن نجد من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير 123. إن بطش ربك لشديد 124. إنه هو يبدع ويعيد 125. وهو الغفور 1. فرعون وثمود 2. بل الذين كفروا في تكذيب 3. والله من ورائهم محيط 4. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوض